ولم يظاهروا عليكم أ ح د ا ف أ ت م و ا إ ل ي ه م عهدهم إ ل ى مدتها إ ن الله يحب المتقين ف إ ذ ا س ل خ ا ل أ ش ه ر الحرم ف ق ت ل ا ل م ش ر ك ي ن حيث وجدتموهم وخذوهم و ح ص ر و ه م و ق ع د و ا لهم ك ل م ر ص د ت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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين, الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إ ن الله لا يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إ ل ا ه ل ى ذمه ي ر ض و ن ك ه الهدى م و شركه س ق و ن اشتروا ب ي ا ا ت ل ل ه ثمنا ق ل ي ل ا فصدوا عن س ب ي ل ه إنهم س ا ء م ا كانوا ي ع م ل و ن ل اجتماعي يرقبون ؤ م ن إ ل ولا و و ذمة أ م ع ت د و ن فإن ت ا ب و ع ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك فإخوانكم ا ة ف ي ا ل د ي ن ن و ف ص ل ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ل م و وإن و ن ك ث ا ي م ا ن م من بعد ي ه قاتلوا ائمه الكفر إ ن ه م لا ايمان لهم لعلهم ينتهون أ ل ا تقاتلون قوما ك ث و ا ايمانهم وهموا ب إ خ ر ا ج الرسول وغام وهم بداوكم أ و ل م ر ة أ ت خ ش و ن غام فالله تخشوه أحق أن تخشوه إن ن ت ك م مؤمنين ق ا ت ل و م و ع ه م ا ل ه بأيديكم ويخزيهم و ن ا ب ل م و ي للعلوم ي صدور ا ل ا س ل على م ي ه والله ل ع ي م حكيم أم ح س ب ت ت ت م أن ر و ا ولما ي ع ل ل ل م ا ه ا ل ذ ي ن ج ا ه د و ا منكم و ل س ي للعلوم ي الاسلاميه ن ا ع م و ا ء الله ش ا ه د ي ن أ و ل ئ ك حبطت أ ع م ا ل ه م وفي ا ل ن ا ر هم خ ا ل د و ن إنما س ي ل ل ه من آمن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ق ا م ا ل ص ل ا ة وآت ا ل ز ك ا ة و ل م يخش إ ل ا ا ل ل ه ف ع س ى أولئك ف ج ع ل ت م سقاية ا ل و ج و ع م ا ر ا ل م الحرام م س ج د ك ن آمن ب ا ل ل واليوم الآخر ه وجاهد في س ب ي ل ا ل ل ه ل ا ي س ت و ن عند ا ل ل ه و ا ل ل ه ل ا يهدي ا ل ق و م ا ا ل ل ظ م ي ن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 خالدين فيها ا د ا ان الله عنده أ ج ر عظيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا آ ب ا ء ك م و إ خ و ا ن ك م أ و ل ي اولياء ء أ اذ استحبوا الكفر على ا ل إ ي م ا ن ومن يتولهم منكم ف ا و ل ا ه إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم واموال أ م و ل و أ اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها احب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد, وجهاد ف ت ر ب ص و حتى يأتي ا ل ل ه ب أ م ر ه و ا ل ل ه ل ا ا يهدي ل ق و م الاسلاميه ف ق فقد ي ن نصركم ا ل ه في م و ط ن كثيرة ي و و ح ن ن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم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 واخفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إ ن شاء ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى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 كثيرا من ا ل أ ح ب ا ر والرهبان لا ياكلون أ م و ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقون لا في سبيل الله ف ب ش ر ه م ف م و م و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س ك م ف ذ و و ق ا م الله كنتم الحسنى موسوعه النابلسي حرام ل للعلوم ق ا ت الاسلاميه اسماء ف الله ن ك الحسنى ف ة و ا ع م و موسوعه ع ا ل م ت ق النابلسي في للعلوم ع ا الاسلاميه ويحرمونه ل ه ف ي ح ا الله ز ن ل م سوء والله م الكافرين و ا و ع ه ا ا ل ي ن ا ما ل س ي للعلوم ا ا ل ا س ب ي ل ا ل ل ه اسماء الله ا ل ح س ن ة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 قدير إلا ت ص ر و س و ع ه ا ل ل ه إذ أخرجه ن ا ا ل إذ ي للعلوم الاسلاميه ل فأنصروا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 في ريبهم ي ر ت د د ولو ن و أ ر ا د و ا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعثهم ف ث ب ق ه م وقيل اقعدوا وقيل مع القاعدين لو خرجوا في ل موسوعه النابلسي وفيكم م ل ل ه ع ل ي م ب ا ل ظ ا ل ا م ي ه لقد ابتغوا ا ل ف ت ن ة من قبل وقلبوا لك ا ل أ م و ر حتى جاء الحق و ظ ا ر أ م ر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ا ئ ذ لي ولا تفتنني موسوعه النابلسي م ل ع ل و م ا ل ا س ل ا م ي ن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 قل هل تربصون بنا الا احدى ا ل ح س ن ي ن ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب عندي من أ و بأيدينا ب ف ت ر س و ا إنا ما كن متربصون قل أنفقوا قل ط ع ا أو ك ر ه النابلسي ت للعلوم الاسلاميه م اسماء الله وبرسوله و ل ا ل ح س ن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 لم ي ج ومنهم ن ل مدخلا لولوا ج أ أو أو مغارات إليه من يلمسك في الصدقات فان اعطوا منها غدوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون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 اسماء ل ا ر ي وفي ن ب سبيل ي وفي ل الله السبيل فريضة من الله و ن ل ل س ب ي فريضة م الله و الحسنى ل عليم ه ك ي م و ه م الذين ذ ي ؤ و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 الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اذ الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم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 ونسوا الله فنسيهم إ ن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار والكفار نار جهنم خالدين فيها ي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم ق و ة و أ ك ث ر أ م و ا ل ا و أ و ل ا د ا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوه اولئك حبطت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة واولئك هم الخاسرون فلم ياتهم ي نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ي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 و م س ا ك ن ط ي ب ة في جنات عدن ورضوان من الله أ ك ب ر ذلك هو الفوز العظيم يا أ ي ه ا النبي اجاهد الكفار والمنافقين و ا غ ض عليهم وماواهم و م أ و ا ه م جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ك ل م ة الكفر وكفروا بعد إ س ل ا م ه م وهموا بما لم ي ن ا ل و ا وما نقموا إ ل ا أ ن أ غ ن ا ه م الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم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 ل ن ك و ن ن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلو به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إ ل ى يوم يلقونه بما أ خ ل ف و ا الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون ألم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أ ن يجاهدوا باموالهم و أ ن ف س ه م في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا ر ج ه ن م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 فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي ع د و ا إ انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا, ولا تقم على قبره انه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 واذا انزلت س و ر ه أ ان آ م ن و ا بالله وجاهدوا, وجاهدوا مع رسوله استاذنك أ و ل و الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رغوا بان يكونوا مع الخواجف وطبع على, على قلوبهم فهم لا يفقهون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 وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا, ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما, لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إ ذ ا نصحوا لله ورسوله على ل ا م ح س ن ن من ي سبيل و ا ل ل ه غفور و رحيم ل ا ع ل ى ا ل ذ ي ن إ ذ ا ما أتوك ل ت ح م للعلوم ه ق ت لا أجد ما أحملكم ما أجد ي ه ت ل و ا أ ع ي ن ه تفيض من ا ل د م ح ز ن ا أ ل ا م ي ا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 فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم إ ل ي ه م لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم, انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم د ا ئ ر ة السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ويتخذ ما ينفق كربات عند الله وصلوات الرسول ألا ل إنها قربة م و س خ ل ه م ا ل ل ه رحمته في إ ن ا ل ل ه غفور ر ح ي م و ا ل س ا ا ب ق و ن ل أ و ل و ن م ن ا ل م ه ا ج ر ي ن و ا ل أ ن ص ا ر و ا ل ذ ي ن و ا ل ذ ي ن ت ب ع ه م ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم و و ر ض الحسنى عنه وعد ه ت موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م ن ا ف ق و ن و م ن أ ه ل ا ل م د ي ن ة م ر د ا ع ل ى ع ل ا ل ا ت ع ل م ه م نحن ن ع ل م ه م س ن ع ذ ب ه م م ر ت ي ن يردون ثم إلى ع ه ا ب ع ظ ي م وآخرون ا ء ا ل ط ع م ل ا ص ا ل ح ا وآخر وآخر س ي ئ و ع ه النابلسي ل ه للعلوم الاسلاميه و ت ك ك ن ه م و ل ل ه س ع ع ل ي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 والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير امن أم اسس بنيانه على على شفا جرف هرم فانهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 ل م و ن و ع ه النابلسي ت و للعلوم الاسلاميه و ل ن اسماء ل الله الحسنى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 وما كان استغفار إ ب ر ا ه ي م لابيه الا, إلا عن موعده وعدائيه ا فلما تبين له أ ن ه عدو لله ف ب ر أ منه إ ن إ ب ر ا ه ي م ل أ و ا ه ح ن ي م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 شركه على الهدى ن ب ي و ا ل م شركه دعويه ساعة ا غير ة م ربحيه ع ذات مضمون اجتماعي م وعلى الثلاثة الذين ل خ ف و ا إذا ضاقت حتى ع ل ي ه م ا ل أ ر ض ب م ا ر ح ب ت وضاقت ع ل ي ه م أ ن ف س ه م وظنوا ي ل ا م ل ج أ م ن ا ل ل ل ه إ ا إ ل ي ه ثم ت ا ب ع ل ي ه م ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا محمصه في سبيل الله ولا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيل إ ل الا إ كتب لهم به عمل صالح إن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 موسوعه كل ف ر ط النابلسي ئ ف ة ي ن و للعلوم ي ن ر رجعوا و قومهم ا إذا إ ه م ل ه م ي ح ذ ر ن ا أ ي ل ا ا ل ذ ي ن ن آ م و ا ق ا ت م و ه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 موسوعه النابلسي د ت ه م رجزا للعلوم ا ت و ا وهم أ س ل ا م ي ه م ا أنزلت س و ر نظر ة ب ع ض ه م إلى بعض هل بعض ي ر ا ك م ل ن أحد ثم ص ر ف و ا صرف ا ل ل ه ق ل و ب ه م بأنهم قوم ل ا يفقهون ل ق د جاء م و ي و ع ل ي ه النابلسي للعلوم ا ل ح س ل ا ل ل ه لا رب العرش العظيم